قال ربنا غلنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القاطرين قالهبقو بعضكم لبعض عدو ولقون في الأرض مستقرو ولقون في الأرض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 ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون يا بني آدم لا يبتينكم الشيطان لا يبتينكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كما أخرج مَالِ أُرِيَهُمَا يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِأُرِيَهُمَا ثَوَاءَهُمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مطلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة